الدرس الخامس والعشرون في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى إحدى وثلاث سنته الثانية 31 بعد الـ 400 والألف و32 بعد الـ 400 والألف وهو أعلام السنة المنشورة في علامة حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله ويليه الدرس العشرون من الكتاب السادس وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الروعيني رحمه الله تعالى وقد انتهى من البيان في الكتاب الأول منهما إلى قوله رحمه الله كيف صفة نسي الصحف من الكتاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال كيف صفة نشر الصحف من الكتاب جواب قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا و... الآن السين والجيم هذه إيش... قرأها كيف الأخ قال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 فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها مقرا كتابي الى قوله الخاطئون وفي ايه الانشقاق فاما من اوتي كتابه بيمينه وقال واما من اوتي كتابه وراء ظهره فهذا يدل على ان من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره والعياذ بالله عز وجل لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يفيض في بيان الافراد المتعلقه بالركن الخامس من اركان الايمان وهو الايمان باليوم الاخر ومن متعلقاته عندهم نشر الصحف وفيه أورد المصنف سؤالا فقال كيف صفة نشر الصحف من الكتاب والإغماض بذكر الصحف دون إضافة لا يليق بهذا المحل لأن اسم الصحف يقع على معان متعددة والمخصوص منها عندهم في هذا المحل صحف الأعمال فكان ينبغي الإعراب عنها والإفصاح بها لتعرف فيقال كيف صفة نشي صفف الأعمال من الكتاب فإنها هي التي يتعلق بها القول في أحكام اليوم الآخر وتسمى أيضا الدواوين فالاسماء الشرعية لها ثلاثة أحدها الكتاب وثانيها الصحف وثالثها الدواوين والمراد منها جميعا ما تدون فيه اعمال العبد وتحفظ عليه مما تكتبه الملائكه الشهود الحفظه والايمان بنشر الصحف يوم القيامه من مفردات الايمان باليوم الاخر ودلائله كثيره في الكتاب والسنه وأورد المصنف رحمه الله تعالى طرفا من دلائل القرآن عليها ومنها قوله تعالى في سورة الإسراء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي ألزمناه قدره في عنقه فإن كل إنسان قد كتب عليه قدره الذي قدره الله عز وجل ثم قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا نقوا كتابك الى تمام الايه ففيها ذكر الكتاب وفي الايه التاليه ذكر الصحف مصرحا بها في قوله تعالى واذا الصحف نشرت وفي الايه التي تليها من سوره الكهف فيها ذكره باسم الكتاب في قوله ووضع الكتاب وقوله ما لهذا الكتاب وفي ما يليها من سوره الحاقه التصريح بالكتاب ايضا في قوله تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه وفي الايه الاخرى واما من اوتي كتابه بشماله وفي ايتي الانشقاق واما من اوتي كتابه بيمينه واما من اوتي كتابه وراء ظهره فهؤلاء الايات تدل على ان صحف الاعمال تنشر يوم القيامه اي تخرج وتظهر وتبرز للناس ويكون اخراجها على صفه النشر فتتطاير بين يدي الخلق ويتلقف كل واحد منهم عمله كانه يعرفه معرفه اكيده لا يجحدها ولا ينكرها فاما من كان مؤمنا فانه ياخذ كتابه بيمينه وأما من كان كافرا فإنه ياخذ كتابه بشماله من وراء ظهره هذا قول الجمهور وهو أصح الأقوال المحكية فيها فإن من أهل العلم من فرقوا بين وضعي الشمال ووراء الظهر فجعلوا احدهما أحدهما للكافر وجعلوا الآخر للمنافق ومنهم من جعل أحدهما ل المسلم العاصي والاخر للكافر والصحيح أن المسلم كيفما كانت حاله مؤمنا تقيا أو عاصيا أبيا فإنه يأخذ كتابه بيمينه بالنظر إلى مآله وأما من كان كافرا أو منافقا فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره وإنما جعل اخذ المؤمن الكتاب باليمين لما فيه من اليمن وهو البركه والتفاؤل بها وجعل اخذ الكافر كتابه بشماله تحقيرا له فانه يحقر بذلك من جهتين احداهما انه لا يتلقف الكتاب من امامه بل من وراء ظهره والمهين الذليل هو من يؤتى من وراء وهره ويتسلط عليه بذلك والاخرى من جهه تلقفه له بالشمال فان الشمال عند العرب مستقبحه مرذوله بل عند الامم كافه الا من خرج عن الفطره والدين سؤال ما دليل ذلك من السنه جواب فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم يودني المؤمن, المؤمن, المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره يدن المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه يضع عليه كنفه يضع الله كنفه حتى يضع عليه كنفه, كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا فيقول اعرف يقول يقول ربي اعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا واغفرها لك اليوم ثم تطوى صحيفه حسناته واما الاخرون او الكفار فينادى عليهم على رؤوس الاشهاد ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف أو يخف فلا وأما عند تطاير الكتب ان يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا وحين يخرج عنق من النار الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف أدلة صفة نشه الصحف من الكتاب وهي صحائف الأعمال أتبعه بسؤال يتعلق ببيان أدلتها من السنة لما تقرر من اقتران أحدهما بالاخر في كونهما وحيا فقال ما دليل ذلك من السنة ثم أجاب عنه بقوله فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم يدن المؤمن من ربه أي يقرب المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه أي ستره كما قال الخطابي والحربي وعلى ذلك السلف رحمهم الله تعالى فيقرره بذنوبه أن يعرض عليه ذنوبه للإقرار بها فيقول تعرف ذنب كذا يقول أعرف يقول رب أعرف مرتين الله. إلى تمام الحديث وفيه ثم تطوى صحيفة حسناته أي صحيفة عمله وأضيفت إلى الحسنات تغليبا لأن حال المؤمن تغلب عليها الحسنة مع أنه قد يجامع السيئات أيضا في عمله وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم ويفضحون على رؤوس الأشهاد هذا الحديث في الصحيحين ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وأما عند تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا فالشاهد منه ذكر تطاير الكتب وهذا الحديث يروى من وجوه فيها ضعف موصله وموصولة يحصل بمجموعها تحسين الحديث لا بتمام لفظه التام عند أبي داود وأحمد وإنما يثبت مختصرا في ذكر هذه المواضع الثلاثة فإنه جاء موصولا عند أحمد من حديث عائشة لكن بسند فيه ضعف لوهاء بعض رواته وجاء عند أبي داود بسند فيه إرسال ويروى له شاهد قل من ذكره عند عبد الرزاق في تفسيره من مرسل قتاده فيحصل بمجموع هذه الطرق تحسين هذا الحديث تحسينا بمجمل لفظه لا بتفاصيل ألفاظه وسردها الطويل في رواية أبي داود وأحمد في سؤال قال, قال الله عز وجل فيقول سترتها في الدنيا واغفرها لك اليوم ما الفرق بين العبارتين لماذا ما قال غفرتها لك في الدنيا والاخرى او سترتها لك في الدنيا والاخرى فايهم اكمل المغفره او لماذا تخلف عنه المغفره في الدنيا لأن المغفرة فيها وقاية من ضرر الذنب بخلاف الستر ليس فيه وقاية من ضرر الذنب الستر فيه عدم إظهار وإشهار وافتضاع ولكن يجد العبد ضرر ذنبه وأما المغفرة فلا يجد معها العبد ضرر الذنب فكان المناسب للدنيا الستر فعبر به والمناسب للآخرة المغفرة فعبر بها نعم وكيف تتقون القيامه فلا تفلحون شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى حاسبين وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون وقال تعالى: ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وغير ذلك من الايات ذكر المصنف رحمه الله تعالى متعلقا اخر من متعلقات الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بالميزان ولم يفصح رحمه الله تعالى عن حقيقته الشرعيه فان الميزان له حقيقه شرعيه وهي ما هي حقيقه الميزان الشرعيه طيب لو في فتان هذا وصف زائد ما توزن به أعمال العباد يوم القيامه طيب في ميزان آخر أو لا؟ في القرآن مذكور لا؟ وين الدليل من القرآن؟ على معنى ميزان؟ بس على معنى موزون ها ام تدري انت متى نقول في ميزان اخر هذا معناه الميزان اللي اكثر في الاخر لا من ثقله موازين يومئذ القيام يوم القيام ما خرجت عنه قال الاخ يعني الذي قالها الاخ يعني يلخص يعني معناه انه ما توضع فيه الاعمال او اصحابها او كتبها صحائفها يوم القيامه هذا خلصنا منه نقول المعنى الثاني يعني وشه الميزان ما هو ما هو ميزان الثانية يقول الميزان شرعا اللي يعني قررت من الأخ في ماذا أنت في أي جانب في أمور الدين والاخر ذكر في أمور الدنيا فنقول حينئذ ان الميزان يطلق شرعا على معنيين أحدهما العدل احدهما العدل الشرعي والقدري وهو المراد في الدنيا والاخر ما توضع فيه الاعمال وعمالها وصحائفها يوم القيامه وهذا هو الميزان ايش الأخروي وهذا هو الميزان الأخروي والمقصود منهما في كلام المصنف هو هو الثاني لأنه هو الذي يكون من متعلقات الإيمان باليوم الآخر وأورد المصنف رحمه الله تعالى أدلة دالة من القرآن الكريم عليه ومنها قوله تعالى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة قوله تعالى والوزن يوم إذ الحق قوله تعالى وما خفت موازينه وقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فهؤلاء الآيات تشتمل على إثبات الميزان تارة بذكره مجموعا وتارة بالإشارة إلى مصدره وهو الوزن في آيتين من الآيات الخمس أو الأربع المذكورة واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في كون الميزان واحدا أو أكثر من واحد والصحيح من أقوالهم أن الميزان واحد وجمع باعتبار تعدد الموزون فيه فلما كانت توزن فيه الأعمال وتوزن عمالها وتوزن أيضا صحائف الأعمال مع تكاثر هذه الأنواع واختلافها من الخلق عددت في القرآن الكريم في مواضع فذكرت مجموعة وإلا فالميزان واحد وهذا وجه الجمع بينما جاء فيه ذكر الميزان مفردا وما جاء فيه ذكره مجموعا وقول المصنف رحمه الله تعالى في سؤاله وكيف صفة الوزن ليس فيه تعرض لكيفية الميزان لأن كيفية الميزان غائبه عنا كما قال ابو العباس ابن تيميه الحفيد في كلام الله كيفيه تلك الموازين من كيفية تلك الموازين بمنزله الاخبار المغيبه عنا اي التي نؤمن بها من غير اطلاع على كيفيتها فالقول في الميزان كالقول في بقيه الاخبار المتعلقة بصفة الله وأحوال يوم القيامة وأهواله التي لا نعلمها فليس ما عرض له المصنف تعرض لبيان كيفية الميزان وإنما تعرض لبيان كيفية صفه الوزن والمراد بها إقامته على الوجه السوي وهو القسط، وذلك بالتراجح بين الحسنات والسيئات تقلاً وخفه فصفه الوزن النظر الى الثقل والخفه في الميزان سؤال ما دليل ذلك وصفته من السنه جواب فيه احاديث كثيره منها حديث البطاقه التي فيها الشهادتان وانها ترجح بتسعين سجلا من السيئات كل سجل منها مدى البصر ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عن مسعود رضي الله عنه اتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضه وقال اقرأ فلا نقيم له يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الأحاديث لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة القرآنية الدالة على إثبات الميزان أتبع ذلك بسؤال عن أدلة ذلك من السنة فقال ما دليل ذلك وصفته من السنة ثم أجاب عنه بقوله فيه أحاديث كثيرة وذكر رحمه الله تعالى طرفا. منها فقال منها حديث البطاقه التي فيها الشهادتان والمراد بحديث البطاقه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو حديث مشهور اشتهر بتلقيبه باسم حديث البطاقه وللحافظ حمزه الكناني جزء معروف باسم جزء البطاقه اسند فيه هذا الحديث مع احاديث اخرى واشتهر هذا الجزء لأن حمزة لما حدث بهذا الحديث كان إنسان حضره فاخذته شدة من هول هذا الحديث فشهق عند سماعه ومات فاشتهر هذا الحديث باسم حديثه البطاقة بجزء حمزة الكناني الحافظ رحمه الله تعالى وهو مطبوع أكثر من طبعة وليس في الحديث إلا ذكر لا إله إلا الله وإنما اشار المصنف إلى الشهادتين لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة تابعة لها والمقصود بالسجل الديوان من الصحف فهو أعظم من بطاقة واحدة كل سجل منها مد البصر أي طويل لا يبلغه البصر فهو إلى منتهى البصر ثم وهذا الحديث حديث صحيح ومنها قوله في حديث ابن مسعود أتعجبون من دقة ساقيه الحديث عند أحمد بإسناد حسن وفيه قوله له ما في الميزان اثقل من احد ثم ذكر الحديث الثالث وهو في الصحيحين وفيه إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الأحاديث الداله على إثبات الميزان وهذه الأحاديث فيها التصريح بوزن العمل في حديث أي حديث من هذه الأحاديث وزن العمل حديث البطاقة وفيها التصريح بوزن العامل في أي حديث في حديث المسعود وفي حديث الآخر الحبر السمين وبقي وزن الصحف وهذا ما دليله صحيح الحديث الأول كيف تقول الحديث الأول هو العمل الذي يوضع في الأول هل هو العمل أم بطاقة فيها العمل بطاقة بطاقة وليس هذا وزنا للعمل والحج في وزن العمل حديث مشهور أيضا وهو ما ختم به البخاري صحيحه أو حديث أبي هريرة كلمة ثاني خفيفة ثاني عن لسان حبيب ثاني الرحمن ثقيلة ثاني للميزان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده فصارت السنة مفصحة للإجمال الواقع في القرآن فإن ذكر الوزن في القرآن وقع مجملا وفصل في السنة وأنه على أنحاء ثلاثة أحدها وزن العامل وأصرح شيء فيه حديث ابن مسعود والثاني وزن العمل وأصرح شيء فيه حديث ثقيلة ثالث الميزان الذي ختم به البخاري والثالث وزن الصحف وأصرح شيء فيه حديث عبد الله بن عمر المسمى بحديث البطاقة وحينئذ يصير الوزن في أصح الأقوال واقعا على الثلاثة وذكرنا ذلك نضمن فقلنا إيش وعندما رجعت الوسطيه هذا في الشرح الوسطية ذكرنا الوسطيه هي من الكتب العشرة المقررها الآن وعندما هذا يجيكوا السؤال هذا الوزن في أصح قول للعمل ايش وعامل مع صفه ليك الامل او قريبا من هذا البيت راجعنا في الواسطيه نعم سؤال ما دليل ما دليل الصراط من الكتاب جواب قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم نُنَجِّي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وَبِأَيْمَانِهِمْ الآيات ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق ب ورد آخر من أفراد الإيمان باليوم الآخر وهو الصراط ولم يفسح رحمه الله تعالى عن حقيقة الصراط مع تنوع معناه الشرعي فإن الصراط شرعا يقع على معنيين أحدهما إيش الإسلام وهو المراد في الدنيا والآخر جسر منصوب على متن جهنم جسر منصوب على متن جهنم وهو صراط وهو المراد في في الاخره وهو المراد في الاخره فيكون المقصود من هذين المعنيين الشرعيين عند المصنف هو ثانيهما لكونه من متعلقات الايمان باليوم الاخر واورد سؤالا عنه فقال ما دليل الصراط منا الكتاب واورد فيه قوله تعالى وان منكم الا والدها كان على ربك حتما مقضية الايه فان الورود هو الوفود عليها لابتغاء المرور على الصراط هو الوفود عليها لابتغاء المرور على الصراط فان الناس يفدون على جهنم وتكون الجنة من ورائها وينصب على جهنم جسر هو الصراط فيريد الناس في الموقف أن يخرجوا من جمعهم إلى الجنة فأما الكافرون فإنه إذا تجلى الله عز وجل للخلق وامتحنهم ثم قال يتبع كل من كان يعبد طاغوتا او وثلا من كان ما كان يعبده تبع هؤلاء معبوداتهم ظنا أنها تأخذ بأيديهم إلى النجاه فتسقطهم في نار جهنم لأن الله كتب عليهم أنهم حطبوها فيبقى المسلمون والمؤمنون المؤمنون والمنافقون كلهم متشوفون إلى عبود الجسر إلى الجنة فيامرهم الله عز وجل بالسجود له فأما المؤمنون فيسجدون وأما المنافقون فتعود ظهورهم طبقا لا يستطيعون سجودا ثم تلقى عليهم الظلمة فيجعل للمؤمنين أنوار يهتدون بها للصراط الذي يرونه فيعبرون وأما المنافقون فإنهم لا نور لهم فيسقطون في نار جهنم وهذا وجه إرادة قوله تعالى في الآية الأخرى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم فإن النور المقصود هنا هو النور الذي يستدلون به على الصراط فهو ملازم للصراط فلاجل كونه ملازما له ذكره المصنف رحمه الله تعالى دليلا على ذلك وهذا هو الوالد في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما وبه يحصل مجموع القطع باحوال هذه الانواع الثلاثه من الخلق المؤمنين والكافرين والمنافقين وان مصيرهم على هذا الوجه فيختص المرور بالصراط بالمؤمنين فقط في اصح اقوال اهل العلم وسياتي من الحديث النبوي ما يبينه نعم السؤال ما دليل ذلك وصفته من السنه جواب فيه احاديث كثيره منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه يؤتى بالجسر فيجعل بين يدي ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مدحضه مزله عليه خطاطيه عليه خطاطي وكلاليب وحسكه مفلطحه لها شوكه عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاوي ذي الخيل والركاب فناجم مسلم وناجم مخدوش ومخدوش في نار جهنم حتى يمر, يمر آخرهم يسحب سحبا الحديث في الصحيح وقال أبو سعيد رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق, أدق من الشعره و... ليس يسحب يسحب سحب يسحب سحب عندكم مشكولة يسحب لا يسحب سحب نعم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا الحديث في الصحيح وقال أبو سعيد رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا متمما سابقه لما تقدم من اقتران الكتاب بالسنة فقال ما دليل ذلك وصبته من السنة أي ما دليل الصراط وصفته من السنة ثم أجاب عنه بقوله فيه أحاديث كثيرة ثم اكتفى رحمه الله تعالى بذكر حديث واحد من تلك الأحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثباته وتفصيل حقيقته وهو في الصحيحين وفيه يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم أي على متن جهنم فهو منصوب على ظهرها جهنم ثم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ومن جسر قال مدحضة مزلة والمدحضة هو الزلق فهو لا تثبت عليه قدم ولذلك قال مزلة أي تزل الاقدام عليه فإنما فإن كان من الأرض زلقا لا تثبت عليه قدم إلا بمشقة ثم قال عليه خطاطيف وكلاليب والخطاطيف والكلاليب هي آلات معقوفة في رؤوسها والفرق بينها في فعلها فإن الخطاف يمتد ويرسل وأما الكلوب فإنه لا يمد ويرسل الخطاف غالبا ما يكون ما مصحوبا بسلسلة فهو يلقى من بعيد ويفطف به مثل السنارة وأما الكلاليب وغفردها كلاب وكلوب فإنها لا, تلقى تلقى لا ترسل إرسالا وإنما تمد مدا يسيرا وهو معقوف الرأس معروف عند أهل هذه البلاد فيما يستخرجون به الطعام الحار إذا صنع الإنسان مأدوبة وطبخ فيها شيئا من الغنم أو ما كان أكبر حجما فإنهم يستعملون هذه الكلاليب ل تحريكها واستخراجها بعد نضجها ثم قال وحسكه مفلطحة أي شوكة مفلطحة الشكل منضغطه لها شوكة عقيفة أي معقوفة الرأس تكون بنج يقال لها استعدان وهي شوكة معروفه في البلاد النجرية يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاودي الخيل والركاب هو وفي قوله يمر المؤمن عليها وفي لفظ عند مسلم يمر المؤمنون عليها دليل صريح اختصاص المرور باستراطة على المؤمنين كما سلف وهذا في بيان أحوال الخلق في مقادير سبقهم وأن منهم من يعبر كالبر ومنهم من يكون كالريح ومنهم كان يكون أجاويد الخيل أي أفضلها ومنهم من يكون كالركاب والمراد بالركاب الإبل المعدة للركوب عليها مما يستعمله الناس في ذلك ثم بين احوال الناس وانهم يكونون على ثلاثه احوال أحدها ما ذكره بقوله فناج مسلم اي لا يمسه شيء وثانيها ما ذكره بقوله وناج مختوش اي يصيبه شيء له حد فيؤثر فيه ولكنه ينجو وثالثها ما اشار اليه بقوله ومكدوس في نار جهنم أي مدفوع في نار جهنم اعاذ الله وإياكم من ذلك ثم قال في آخر الحديث حتى يمر آخرهم يسحب سحبا يعني لا يكاد ينقل قدميه على الصراط إلا بمشقة فهو ثقيل المشية لضعف عمله والناس يمرون بحسب أعمالهم ثم أورد رحمه الله تعالى في هذا حديثا موقفا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف وهذا الحديث عند مسلم في صحيحه وقول الصحابي بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف يشبه أن يكون مرسلا ومراسل الصحابة معلوم أنها صحيحة أنها مقبولة ولا يقال إن هذا لعله مما أُقِد عن أهل الكتاب لأن أبا سعيد الخدري لا يعرف بذلك لكن هذا الحديث في النفس منه شيء وإن كان في صحيح مسلم وكأنه غلق من عيسى بن حماد شيخ مسلم والأشبه أن المحفوظ أن القائل ليس أبو سعيد الخدري بل القائل سعيد بن أبي هلال راويه عن زيد بن اسلم شيخ الليث بن سعد فيه فان من تتبع طرق الحديث وقف على هذه العله ومما يقويها ان الصحابه يقل فيهم قول بلغني فالاشبه ان قائل ذلك هو رجل بعدهم وهو سعيد بن ابي هلال كما وقع التصريح به عند ابن المنده في كتاب الايمان وفي جزء الليث بن سعد من روايه يحيى بن بكير عنه فالاشب انه غلط ولا يعرف هذا الوصف في شيء من الحديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقوي القول بانه مرسل وهذا من ما يقال فيه بعض الالفاظ الوارده في الصحيح التي لا تقدح في صحه اصل الحديث لكن يكون اللفظ فيه غلط من بعض الرواه وهذا اخر البيان على هذه الجمله من الكتاب وبالله التوفيق